بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزله الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها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 ثم من نطفه ثم من علقة ثم من مضوه ثم من مضوه مخلقه وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في مَا ما نشاء الى اجل مسمى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 وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى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 وَإِنْ أصابته فِتْنَةٌ انطلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وَمَا لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد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 والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ومن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.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 ولهم قامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا, أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجريه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 ثمَّ يَقُضُّ تَفَثَّهُمْ وَالْيُوفُ نُذُورَهُمْ وَالْيُوفُ نُذُورَهُمْ وَاللَّيْطَ وَفُو بِالْبَيْتِ الْعَتِيقَ ذَلِكَ وَمَن يُعْضِ حُرْمَةَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِبَادَ رَبِّ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَعَ عَلَيْكُمْ فاجتنبوا الرجس من الأوفان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فَكَأَنَّمَا خر مِنَ السماء كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي, او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب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 فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت خلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة, والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 وصلوات ومساجد مذكر فيها اسم الله كفيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة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 وَأَصْحَابُ مَدِينَةٍ وَكُذِبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيلٌ فَكَأَيْمِنٌ قَرْيَةٌ أَهْلَكْنَا هَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَوْيَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا وابئر معطلة وقصر مشيد افلم يسيروا في الاضف فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل الابصار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 وكأي من قوية أمليت, أمليت لها وهي ظالمة ثم خذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين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 ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض للذين قلوبهم مرضوا والقاسية قلوبهم وإن الضالين لفي شقاق بعيد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 ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْنَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ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 وَإِنَّ جَادِنُكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْتَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ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 ان النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا إن ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ ضَرَّفِ الطَّالِبِ وَالمَطْلُوبِ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدَرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ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 وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا, وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله, واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير